وَإِن تُخْسِرُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَثِّرُ عَنكُمْ مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَمَا تُتِق مِ خَيرٍ فَلأَ سُكُ وَم تُ بِقُون إَّ بَتِ وَمَا تُن تِقُ خَيْرٍ يَّ إلَكُ وَأَنُ ل تُلَمُ يُحصِروا في سبيل الله لا يَسْتَطِيعُنَ الضُّر بَنْ في الأرض يَحْسَدُهُمُ الْجَاهِلُ أُولِياءَ مِنَ التَّعْطِّ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَمَهُمْ لا يَسْأَلُنَّ نَاسَ إلْحَافَ